هذا الذي سيجري يوم ونلتقيه وإنه قريب غدا لنظريه هذا الذي سيجري يوم ونلتقيه وإنه قريب غدا لنظريه الكرامه بدل نار الشعائر في <تصفيق> ساحه القيامه في <تصفيق> لالحسين تسعى حله الكرامه في ساحه القيامه سوى من راح مش فعلمن راح ومن طبع العلوم خطيب الراسوى من راح مش فعلمن ومن طبع على على قدار ما تشبه البشار خطوه وبلاء اثر اضرب السحاب دعيها يا سبب وشعدها من طلال ما يبقى كل عجا من نسمع الجوال واللي صغ بالدميع النبره هي اسمي صاحت هترت فيا يا سيد الشباب كل يا سيدي جيت ولا موعدي في نبتدي لو نبدي بالثوى منك أنا واسمي شعائر الحسيني أمراني داعياني ألا تقر عيني قم على من رد واستنكار اشفع لنا حوا ومن رفض في ساحه القيامه بدنار الشعائر في ساحه القيامه يا الحسين اسعاء اسعاء حلل بسعى ببسعى بقولة الكرامة ندعو خطيب الراس والمتحار مش فعى لمن ومن أطبار ندعو خطيب الراس والمتحار مش فعى لمن ومن أطبار تنادي أبو الكرام واشفع لمن خدام وبماء تمكله طام وهل دمعته بحنين واشفع لمن حضار وتحمل السفار يمشي على الخطار بدروب الأربعين يا غوفة من ذبيح والواسة بالجريح القدر يتضيح واكتاب باليمين ومن تصدر الأمور خلي اللي ينتظر ينحشور مع المطبرين الجرح تاجع الزين يتوج الموالي وللجنال تمضي مواكب الجلالي أبعثهم لساقي الكوثى اشفى لمن داع ومن أفضى في ساحة القيامة خدى النار الشعائر في ساحة القيامة إلى الحسين تسعى بحلة الكرامة أدنر الشعائر في ساحة القيامة إلى الحسين تسعى بحلة الكرامة أدعو خضيب الراس والمنحار أشفى لمن ناحى ومن طبار أدعو خضيب الراس والمنحار أشفى لمن ناحى ومن طبار من تشتكي بغضب يتعدى اللهب بتشل ذل الكتاب من النصب والعداء بتقلب مشيرتك عهد وشعيرتك معروفة غيرتك ضربوا الاجتماع الشكوى انعرق يا لطاعتك فرقوا الحرب من بالاروق كان ما تقبلن حضور يال بيدك الحكوم ما بيني والخصوم وليمك الجزاء فأنت من سيغدو مرجعنا إليه يوم يعظ خصمي حزنا على يديه كذ يد يسمع النداء في المحشام اشفع لمن ناح ومن أفضح في ساحة القيامة al في Al-Shia'arir Bi saha til Qiyamah Hilal-Husayni tasa' Bi hulati al-Karama Had Al-Nar Al-Shia'arir Bi saha til Qiyamah وَمَنْ ضَحَّى مَنْ